عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار وهم الصابرون على فعل الطاعات وترك السيئات وعلى ما يصيبهم من البلاء وهم الصادقون في أقوالهم وأعمالهم وهم المطيعون لله طاعة تامة وهم المنفقون أموالهم في سبيل الله وهم المستغفرون آخر الليل لأن الدعاء فيه أقرب للإجابة ويخلو فيه القلب من الشواغل أقول وهو أقرب إلى الاخلاص لنوم الناس وربنا جل جلاله لما ذكر المستقين في الآية الخامسة عشر بين صفتهم وأن من صفتهم فقال الذين يقولون قال والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين من صفاتهم الصبر, الصبر الصبر على الطاعة بإتيانها اخلاصا ومتابعة والصبر على المعصية بالكف عنها وتركها والندم والتوبة وعدم الوقوف عليها والصادقين الذين صدقوا في تعاملهم مع الله والقانتين أي المطيعين والمنفقين الذين ينفقون الأموال في التشوات والنفقات الواجبة والصدقات والمستغفرين بالأسحار الإنسان إذا لم يصلي صلاة الليل وفاته صلاة الليل فلا يفته الاستغفار بالأسحار وفيه ملمح لأن كل عبادة ينبغي أن تختم بالاستغفار لأمور لأجل أن لا يختر المرء بعبادته ولأجل أن يجبر النقص الحاصل فيها ولأن اعقاب العبادات محل استجابة الدعوات والاستفار هو طلب المغفره أي رفع الذنب ورسع ضرره. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط.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 محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به الرسالات فلا يقبل غير شريعته وما اختلف اليهود والنصارى في دينهم وفترقوا شيعا وأحزابا إلا من بعد ما قامت عليهم الحجة بما جاءهم من العلم حسدا وحرصا على الدنيا ومن يكفر بآيات الله المنزلة على رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله سريع الحساب لمن كفر به وكذب رسله فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والاميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد فان جادلوك ايها الرسول في الحق الذي نزل عليك فقل مجيبا اياه اسلمت انا ومن تبعني من المؤمنين لله تعالى وقل ايها الرسول لاهل الكتاب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 فنسأل الله نرفع يرفع عنا بغيبا بغى علينا وحسد من حسدنا ونسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وأعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته